واجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وما وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور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 كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وقالوا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 فإذا هي تمر أم أمياء ثم في السماء أيُّ رسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صفاتا ويقبض ويقبض نما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جود لكم يصركم يا دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونثور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم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 فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عذابٍ أليمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ عابِحٌ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَا أُوْكُمْ فَمَن يَأْتِكُم بِمَنَاء إِنَّ